ما شقاد رب فات حبيب ما هي تاباني عاشق درب مناني فات حبيب ما هي تاباني قد کرتا درود سلام ت نازواني بن سبحاني قد کرتا درود سلام فاک حبیب محیطا بانی ما شوقا درب منانی فاک حبیب محیطا بانی تن پرتاد رود سلامت نازوانی دن صبحانی تن پرتاد سلامت نازوانی دن صبحانی الصلاه والسلاما روحه الخير البشاره الصلاه والسلاما روحه الخير البشاره الصلاه والسلاما روحه الصلاه والسلاما روانا خير البشر ابراهيم دي روين باريكنا تزمر غريشماني ابراهيم دي روين تزم المرهي تشمع جي تل پرتاد رود سلامت نز والد سبحاني تل پرتاد رود سلامت نز والد سبحاني ما شقا درب مناني فات حبيب مهي تاباني ما شقا درب مناني فاتحبيب مهي طبعني تن ترطا درود سلامت نعز والده سبحاني تن ترطا درود سلامت نعز والده سبحاني فياسين أو فطهابان دي موصب في دزل يا سين او طهابان دي موصوف في دجله سارا يا سين او طهابان دي لما كان كمل مشاوى بسم الله الرحيم الرحمن الرحيم لما كان من مشاوى تبخ الرحيم الرحمن تلتر تدر تسلامت نزوالدة سبحاني تلتر تدر تسلامت نزوالدة سبحاني ما درب مناني فك حبيما هي ما شو قاد رب مناني فات حبيب مني تبعني تل فلتا درد سلامت نعز والدا سبحاني تل فلتا درد سلامت نعز سبحاني تای عمر دنا پر دې ټول سر زمينه تای سر زمينه تای عمر دنا سر زمينه تای رديتو نس زمينا تدرمر اوتلار وامرتك قد حبيبه ولن اغري تدرمر اوتلار وامرتك قد تن پر تا درود سلام تن نازوان اے سبحانئے تن پر تا درود سلام تن نازوان اے انی عاشقاں طاق حبيب ما هي تابانا تلتعهد رد سلامته نزوان الده سبحاني تلتعهد رد سلامته نزوان سبحاني استضميني عاشق أصحابلت ت مجل لانصددين ياشيقانون أسحابصط مجلنا صددين ييعشيقانون أسحاب ت مجل لانصددين يا صدرين يا عشق عنه أصحابان سمجل عنه تترتاد زخم زلاهم دا صديق مرمان سمعني تترتاد زخم زلاهم دا صديق مرمان سمعني تترتاد رد سلامت نزوال دا تلطا دند سلامك لا زوال ابدا سبحانه معشوقا درب مناني ما هي تاباني طالك حبيب ما هي تابانا تلطع درد سلامت نزواني سبحاني تلطع سلامت نزواني سبحاني هو حضرات عليه حيدن ضمرك راي وحضرات علي حيدرتم تومرا غران تيه بحادا مہاجر رحمانی وائیں شش پہ مکرن ازانی مہاجر رحمانی وائیں شش پہ مکرن ازانی چترتا درود سلام تہ نازوان د سبحانی معشوق درب ما شو قادر أتمنى لي فاك حبيب مهي تابعنا كالبرتاد رود سلامت نزواني دا سبحاني كالبرتاد رود سلامت نزواني دا سبحاني